و آ ت و ا اليتامى أ م و ا ل ه م ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أ م و ا ل ه م إ ل ى أ م و ا ل ك م انه كان حوبا كبيرا وان خفتموا الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ف إ ن خفتموا أ ل ا تعدلوا ف و ا ح د ة أ و ما ملكت ايمانكم ذلك أ د ن ا أ ل ا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله ف إ ن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا, فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل, التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 ولكم نصف ما ترك أ ز و ا ج ك م إ ن لم يكن لهن ولدا ف إ ن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها أ و دين ولهن الربع مما تركتم ه إ ن لم يكن لكم ولدا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 ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آ ت ي ت م و ه ن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف ف إ ن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا و إ ن أ ر د ت م استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا ت أ خ ذ و ا منه شيئا أ ت أ خ ذ و ن ه بهتانا و إ ث م ا مبينا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 حرمت َُِّْ عليكم ََُُْ أ ُ م َ ه ا ت ك ُ م وبناتكم َََُ و َ أ َ خ و َ ا ت ُ ك ُ م وعماتكم َََُُّ وخالاتكم, وخالاتكم َََُُ وبنات ََََ خ ا ا ل ت ُُ ك م و ََُ ا ل ْ أ َ خ ِ وبنات َََُ ا ل ْ أ ُ خ ْ ت ِ وامهاتكم َ أ َُُُ اللاتي ِ أ َ ر ْ ض َ ع ْ ن َ ك ُ م و َ أ َ خ و َ ا ت ُ ك ُ م من َِ ا ل ر َّ ض َ ا ع َ ة ِ و َ أ ُ م َ ه َ ا ت ُ نسائكم ُِ وربائبكم َََُُُِ اللاتي في حجوركم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 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ا ل ف ر ي ض ة إ ن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أ ن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أ ع ل م ب إ ي م ا ن ك م بعضكم من بعض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 واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عاقدت أ ي م ا ن ك م فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا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 فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحيه يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي ِ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي ِ القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب و ب ن ِ السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل ويكتمون ما آ ت ا ه م الله من فضله و أ ع ت د ن ا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أ م و ا ل ه م ر ث ا ء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ومن يكن و الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آ م ن و ا بالله واليوم ا ل آ خ ر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره و إ ن تك حسنه يضاعفها و ي ؤ ت من لدنه أ ج ر ا عظيما فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم ا ل أ ر ض ولا يكتمون الله حديثا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقربوا ا ل ص ل ا ة وانتم و ا سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إ ل ا عابري سبيل حتى تغتسلوا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 لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب آ م ن و امنوا ب ا ز ل ن ن ا مصدقا م آ بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها فنردها على أ د ب ا ر ه ا أ و نلعنهم كما لعنا أ ص ح ا ب السبت وكان أ م ر الله مفعولا إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إ ث م ا عظيما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 أ ل م تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون ب ا ل ج ب ه والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آ م ن و ا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أ م لهم نصيب من الملك ف إ ذ ا لا يؤتون الناس نقيرا أ م يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا آ ل إ ب ر ا ه ي م الكتاب و ا ل ح ك م ة واتيناهم ملكا عظيما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 والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره ة وندخلهم ظلا ظليلا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 يا ايها الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي ِ الامر منكم فان تنازعتم في شيء ٍ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير واحسن تاويلا الم تر الى الذين يزعمون انهم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 و إ ذ ا قيل لهم تعالوا الى ما أ ن ز ل الله و إ ل ى الرسول ر أ ي ت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م مصيبه بما قدمت أ ي د ي ه م ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إ ن أ ر د ن ا إ ل ا إ ح س ا ن ا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ف أ ع ر ض عنهم وعظهم وقل لهم في أ ن ف س ه م قولا بليغا وما أ ر س ل ن ا من رسول إ ل ا ليطاع ب إ ذ ن الله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 و ا ذ ا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم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 وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولنك أ ن لم يكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك, لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله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 وما أ ص ا ب ك من س ي ئ ة فمن نفسك و أ ر س ل ن ا ك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أ ط ا ع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه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 فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم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 ستجدون آ خ ر ي ن يريدون ان ي أ م ن و ك م و ي أ م ن و ا قومهم كلما ردوا إ ل ى ا ل ف ت ن ة أ ر ك س و ا فيها ف إ ن لم يعتزلوكم ويلقوا إ ل ي ك م السلام ويكفوا أ ي د ي ه م فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكما جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أ ن يقتل مؤمنا إ ل ا خطا أ ومن قتل مؤمنا خطا أ فتحرير رقبه مؤمنه وديه وديه مسلمه إ ل ى اهله إ ل ا ان يصدقوا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 وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله, عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين آ م ن و ا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا, فتبينوا ّ ولا و تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله موانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ف ت ب ي ن و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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أ ج ر ا عظيما درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما إ ن الذين توفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظ ا ل م ي أ ن ف س ه م قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في ا ل أ ر ض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 فاولئك عسى الله أ ن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ً ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا ً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتموا اي يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من, فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين َِ كفروا ََُ لو َْ تغفلون ََُُ عن َْ أ َ س ْ ل ِ ح َ ت ِ ك ُ م ُ وامتعتكم َ أ َُُِِْ فيميلون َََُِ عليكم ََُُْ ميله َ واحده ََِ ة ولا ََ جناح َُ عليكم ََُُْ إ ِ ن ْ كان ََ بكم ُُِ أ َ ذ ى من مطر ََ أ َ و ْ كنتم ُُْ مرضى ََْ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 واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم, ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول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 ومن يعمل سوءا أ و يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إ ث م ا ف إ ن م ا يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خ ط ي ئ ة أ و إ ث م ا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من امر بصدقه او معروف او إ ص ل ا ح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما, تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظ ل ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا, إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا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 ومن احسن دينا ممن ن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة, واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء ِ قل ُِ الله َُّ يفتيكم ُُُِْ فيهن ِِ وما ََ يتلى ُ عليكم ََُُْ في ِ الكتاب َِِْ في ِ ي َ ت ا م َ النساء َِ اللاتي َ لا َ تؤتونهن ََُُّْ ما َ كتب َُِ لهن ََُّ وترغبون ََََْ أ َ ن تنكحوهن ََُِّْ والمستضعفين ََََُِْْ من َِ الولدان َِْْ و َ أ َ ن تقوموا َُُ لليتامى ََ بالقسط ِْ وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما أ ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح و إ ن ت ح ص ن و ا وتتقوا ف إ ن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا و ن تعدلوا بين النساء ولو ح ر س ت م و فلا تميلوا كل الميل ف ت ذ ر ه ا كالمعلقه و إ ن تصلحوا وتتقوا ف إ ن الله كان غفورا رحيما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 و إ ن ت ل و أ و تعرضوا ف إ ن الله كان بما تعملون خبيرا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر فقد ظ ل ضل ضلالا بعيدا إ ن الذين آ م ن و ا ثم كفروا ثم آ م ن و ا ثم ك ف ر و ازدادوا ثم زدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين ب أ ن لهم عذابا أ ل ي م ا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 و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا ك س ا ل ا ي ر ا و ن ا الناس يراؤنا سوى لا يذكرون الله ا ل ا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله الاء ولا اله الاء ومن فلن تجد له ل تجد س ب ي اتريدون يا أيها الذين آمنوا لا ت خ ذ ا ا ل ك ف ن من أولياء ان ل م م ؤ ي ن أ تجعلوا ر ي د و ن أن ت لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 وكان الله سميعا عليما إ ن ت ب د و ا خيرا أ و تخفوه أ و تعفو عن سوء ف إ ن الله كان عفوا قديرا إ ن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أ ن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ ن يتخذوا بين ذلك سبيلا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 ي س أ ل ك أ ه ل الكتاب أ ن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد س أ ل و ا موسى أ ك ب ر من ذلك فقالوا أ ر ن ا الله جهره ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ا ع ق ة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا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 فسيدخلهم في ر ح م ة منه وفضل ويهديهم إ ل ي ه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إ ن امرؤ هلك ليس له ولد وله أ خ ت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إ ن لم يكن لها ولد